في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خَلَقَ السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير